إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قِيلَ اصْحَابُ الْأُخْدُودِ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 انَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُودٌ ذُو العرش فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فِي تكذيب والله من ورائهم محيب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 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ أمهل كافين أَهِلهُ غ